يا طارش يلم عنا خط كتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنه بد الليل تسريب وسال عنا له المنه قل على ماتم تتدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبه ينبغي الانسان ان يتانى ويحكم أحكى من مصيبة لتحسب الحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبة سوي ميل وبلغه عنا بسلام وألف ترحيب ويضي الطابة الشلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة, وجنة بنتجا في الليل ريضي الطالش يلم عنا خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريب بلغ المهموم متهن سهل الليلة يهاذيب يشغله بالفكر والظن مكرو اسواس ولا عيب حزن في قلبه خاف إنه دون ناس خايف تعيب قول له اللي هل منه عالم بالجهر والغيب يعلم بحالك ولكنه يختبر عبذاب لمصيب ريض يطار الشلم عنه خط بكتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجنه بتجاه في الليل تسريب يا لم كتابك بترحيب لو سرابك ليلك وجناب الدجاج في الليل تسريب من بضع مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعبة حد كل حيلته يتمنى تمنى حد حلمة. بيدهيبه هو اللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريب زاده القرآن والسنة والدعاه الداعي يجيبه طار شيء ان يتقولنه على العهد والوعد نوفيه خيط يطار الشلم عده خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنه بالذجاف الليل تسريب ريضي الطاش يلم عنا خط بكتابك بترحيبة لو سرابة ليلك وجنة بالذجاة في الليل تسريبة